وقالوا ربنا بعد بين أسفارنا ظلموا أنفسهم فجعلناهم, فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور